لا اله بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم ان اعطيناك الكوثر ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر